وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانهم مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض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 وَكَانَ ذَنِكَ عِنْذَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّنِّينَ بالله, بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِ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 يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ۚ قُلْ إِن تَتَّبِعُونَ كَذَٰلِكَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ من قَبِلَ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قليلا مُلِي مُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتَدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ إِن تُقَاتِلُونَهُمْ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن الله يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أجرا حسنا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 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَنَّ سُنَّةَ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 لو تَزَّل ل عذَّبِنَ الَّذين كَفَروا مِنْهُم ذاَابًا أَلمَا إذ جَعل الذيذينَ كَفَوا فِي قُوا بِهِم للِحَمَةَ حمةجهِليةةِ فَأَزَلَ اللههُ سكينتَكَ فَأَ زَلَ اللهَّهُ سَكينتَهُ على رَسُونهِ وَعَلَ المُؤمنِنين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 الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثن السجود نارك مثلهم في التوراة ومثلهم ذَرعٌ اخرج شطؤه فازره فاستغلض فاستغلض فاستوى على سوقه يعجب الذراع يغيذ به الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم نفره واجرا عظيما